بسم الله والحمد لله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل الصحابة والامام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك لهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد ذكر المصنف في كتاب نباحث في علوم القرآن. ثلاثة أقوال العلماء في التمييز بين المكي والمدني ما هو الضابط؟ هل هو باعتبار المكان أن ما نزل في مكة هو مكي وما نزل في المدينة هو مدني؟ أم باعتبار الزمان؟ أم باعتبار السياق؟ واحد، استدت لو أن المكي المدني قال المختار إيه؟ ما هو المختار في معرفة المكي من المدني؟ الناس رجع هنا المره ما فيش مشكله مشان طب ممكن تيجوا الناحيه دي بس ما الاجتماع سنه احسن الله يرضي عليك باعتبار يعني ايه اعتبار الزمان علشتا عشان يجيب فيقول ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وإن كان في المدينة وما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن كان بمكه هل هذا الكلام منضبط؟ موافقون أو لماذا موافقة؟ طيب ناشي فإحنا عشان نذكره يعني عشان بس ان هو العلم في النهاية شوات حاجات بسيطة خالص معلومة بسيطة ومعلومة بسيطة ومعلومة بسيطة ومعلومة بسيطة, ومعلومة بسيطة. نسأل الله ان أن ينفعنا بعد ما تكلم عن المكي والمدني تكلم عن حالة أخرى من حالات القرآن ألا وهي كيف نزل القرآن؟ هل نزل القرآن جملة واحدة؟ هل القرآن نزل كل جملة واحدة؟ لا لذلك الكفار قالوا لولا انزل عليه القران جمله واحدة واحده هو نزل ازاي كيف نزل منجمة مقطعة يبقى لابد ان في صورة وبعدين صورة في ايه وبعدين ايه صح في ترتيب بقى في النزول مش كده القران نزل كله مره واحده ولا نزل ايه منجما مقطعا ما أنت عشان تفهم يعني يعني هذا المبحث أو هذا العلم أصلاً تتحولت هم ليه يعني هم لي العلماء قاعدوا قاعدوا كتب العلم ده ليه الفائدة وإزاي هم يجعلوا أبواب بعد ما تكلموا عن المكي والمدني وقلنا الفائدة منه باعتبار السياق وباعتبار الحال وباعتبار المخاطب وكذا نشيء وفي فائدة أخرى لو اعتبرنا حال الزمان قلنا فكل مدني ناتخ ما هو يقول ما كل هو ما كانه مكي لان المكي المدني يلحق بيه في في الزمن فقالك طب نزول القران هل القران نزل جمله واحده باتفاق الامه لا باتفاق الامه ان القران نزل ايه الجمل فاعتنى العلماء اول ما نزل واخر ما نزل اذا كان القران نزل ايه مقطع فما اول ما نزل من القران وما اخر ما نزل من القران وما فائدة هذا المبحث في علوم القرآن هذه القصة كلها إيه هو الأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لا. وآخر ما نزل وبعد كده إيه الفائدة من هذا المبحث فقال المصنف ومعرفة تاريخ التشريع الإسلامي من مصدره الأول والأصيل وهو القرآن تعطي الدارس صورة عن التدرج في الأحكام ومناسبة كل حكم من للحالة التي نزل فيها دون تعارض بين السابق واللاحق احنا قلنا هل الاخبار هل الاخبار يدخل فيها نشق يعني ايه يعني واحد يقول لك ايه انا شغال مهندس ما مهنتك قال مهندس بدا خبر ولا ايه ولا حكم خبر تسأله يقول لك انا مهندس بعد شوي أقول لك لا أنا دكتور. بعد شوي أقول لك لا أنا تاجر. بهو ايه؟ ولا مهندس ولا دكتور ولا تاجر هو كذاب. لأن الخبر لا يعتريه الناس. الخبر لا يعتريه الايه؟ الناس. إنما الأحكام تعتريها الناس. وكما سيأتي في مبحث الناس. سيأتي مبحث إيه مستقل؟ إن الأحكام هي اللي بعتري الناس. فتعال هنا التدرج في الأخبار والتدرج في الأحكام وكذا تجد أن الأخبار ذكرت جملة, جملة ثم ذكرت تفصيلا ولا تعارض وأن الأحكام ذكر ما كان أغلص ثم ما هو أخف هذا نزخ ما هو إيه أخف ونسخ ما كان أخف و و ونزل ما كان أخف ثم نزل ما هو أغلص هذا نزخ لإيه إلى الأغلص حق ورفع كليتا وهكذا بمعرفة أول ما نزل وأخر ما نزل بتديك صورة عن التشريع الاسلامي كيف كان التشريع الاسلامي انت تستفيد بذلك في تربيتك انت الدينية مع نفسك ينبغي ان كل واحد فينا يهتم بنفسه اتداء لذلك قال تعالى يا ايها الذين امنوا قو إيه؟ الاول ايه انفسكم طب انا عشان اهتم بنفسي وربي نفسي ايمانية لو تعلمت كيف نزل الدين لكان هذا أهوى علي أن أتعلم كيف أربي أربي نفسي قال كما تناول أول ما نزل وآخر ما نزل في كل تشريع من تعاليم الإسلام هذا البحث بعد أول ما نزل في القرآن مطلقة وأخر ما نزل مطلقة يبدأ اعتبار يعني ما أول ما نزل من القرآن مطلقا كذا ما آخر ما نزل من القرآن مطلقا كذا ده مبحث مبحج الثاني قال لك لا ده احنا هنبحث بطريقة معينة ما هي الطريقة قال سنجعل مواضيع مثلا معينة اول ما نزل في الاطعمه اول ما نزل في الاشربه اول ما نزل في النكاح اول ما نزل في كذا اول ما نزل في كذا ايه باعتبار الموضوع باعتبار ايه الموضوع فقال وللعلماء في اول ما نزل من القرآن على الاطلاق نتكلم بقى فنبحث اول ما نزل القرآن عليه أول ما نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكتاب العزيز ماذا بلغه قال أصح الأقوال في أن أول, أن أول ما نزل هو قوله, تعالى هو قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ما الدليل على هذا قال يدل عليه ما رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح وهذا باق إلى يوم القيامة فالرؤية الصالحة جزء من بضع وأربعين جزءا وفي رؤية من ست وأربعين جزءا من النبوة الرؤية الصالحة أنت ترى الرؤية تكون كما هي فهكذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء الخلاء مش المعنى المتبادل الأزهان الخلاء ان أن في خلوة فكان يأتي حراء غار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد يتحنث أي يتعبد ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها فتزوده لمثلها حتى فجاه الحق أي الوح وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه فقال اقرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرا فقلت ما أنا بقارئ فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرا فقلت ما أنا بقارئ فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد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 اقرأ. لذلك كثير من الناس يعيب على المسلمين انهم تركوا الكتاب فنحن امه اول ما نزل على نبينا اقرأ تعلم لذلك شرف العلم وفضيلة العلم معروف ويتنافس فيه كل الناس حتى قال فيه علي رضي الله تعالى عنه كفى بالعلم شرفا ان يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه وكفى بالجهل ذمى أي يتبرأ منه من هو فيه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم فأول ما نزل على النبي هذه الآيات المباركات قيل إن اول ما نزل بدأ أوله اول قول ما هو اول ما نزل اقرأ هذه الآيات هذه كامله هذه الآيات إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم في سورة العلق قال وقيل إن أول ما نزل هو قوله تعالى يا, يا أيها المدتب ما الدليل على ذلك أقرأ الشيخان عن أبي سلامة ابن عبد الرحمن قال سألت جابر بن عبد الله الأول الحديث لفات معنى ده عائشة تقول أول ما كان من النبي صلى الله من بدء الوحي هل عايشة في هذا التوقيت؟ في هذا التوقيت؟ كان عندها كم سنة؟ ما كانش مولود خالص. اسمه ايه مرسل. مش حدثت عن أمر اللي لم تسمع ارسلته أرسلته. ولكن ده مرسل ايه؟ مرسل الصحاب؟ لما رأسي الصحابة صحيح؟ راح يقولك ازاي ده خبر مرسل؟ نعم هو في علم المصطلح سما مرسلة لو لو طبقنا التعريف العام ولكن هذا أرسلته عائشة هنا كيف يعلق العلماء قال لها سمعته من صحابين آخر أو من رسول الله في سمعته من أحد الصحابة فالصحابة عدول فلا بحاجة أن نفتش من الذي سمعته منه وما حاله لأن الصحابة كلهم إيه عدول أما الآخر حديث جابر بن عبد الله حينما سئل عن أول ما نزل أي من القرآن قال أي القرآن أنزب قبله قال يا أيها المدتر قلت أو اقرأ باسم ربك قال أحدثكم ما حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جوزت بحراء فلما قضيت جواري إني عندكم جوزت مش كدا لعلها جاورت والله أعلم لأنها فلما قضيت جواري إني جاورته بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء، فإذا هو يعني جبريل، فأخذتني رجفة، فأتيت خديدة فأمرتهم فدسروني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأندر. الحديث الأول رواه الشيخان والحديث الثاني رواه الشيخان في تعرضنا لم في تعرض. لا في تعارضهم إلى الان في تعارض. فكيف جمع العلماء؟ قال وأجيب عن حديث جابر بأن السؤال كان عن أول سورة كاملة. يبقى أول سورة كاملة نزلت من القرآن سورة المدثر. أول ما نزل من القرآن على الاطلاق هذه الايات من سورة العلق. هذه الآيات من سورة العلق. تبين جابر أن سورة المدثر نزلت بكمالها قبل نزول تمام سورة إقرأ. فإن أول ما نزل منها صدرها ويؤيد هذا ما في الصحيحين أيضا عن أبي سلم عن جابر قال سمعت الله سلم عن فترة الوحي فقال في حديثه بينا أنا أمشي بينا أي بينما بينا أي بينما بينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرجعت فرجعت فقلت زملوني فدسروني فأنزل الله يا أيها المدثر قال فهذا الحديث يدل على أن هذه القصه متأخرة عن قصة حراء لأنه قال هذا الملك الذي جاءني في حراء قال فرفعت رأسي فإذا هو الملك الذي جاءني في حراء القول الثالث قيل إن أول ما نزل هو سورة الفاتحة ولعل المراد أول سورة كاملة ولم يذكر فيه دليل وقيل بسم الله الرحمن الرحيم والبسملة تنزل صبرا لكل سورة ودليل هذين أحاديث مرسلة يبتالة الرابع في الدليل فيها إيه؟ ضعيف الدليل فيها ضعيف قال والقول الأول المؤيد بحديث عائشة هو القول الراجح المشهور لذلك قال, قال الزرقسي في البرهان حديث عائشة الذي نص على ان اول ما نزل اقرأ وحديث جابر الذي نص على ان اول ما نزل ايه المدثر ثم قال وجمع بعضهم بينهما كما ذكر المصنف يبقى اول ما نزل على الاطلاق اول ما نزل اقرأ اول سورة نزلت على الاطلاق نبحث على الاطلاق يعني ايه يعني من القرآن في كافة المواضيع في كافة الأشياء أول ما نزل من كتاب الله اقرأ أول ما نزل سورة كاملة المدثر ثم القولين التاليين أن أول ما نزل هي سورة الفاتحة أو أن أول ما نزل هي آية بسم الله الرحمن الرحيم ماشي الأحاديث فيها مرسلة الأحاديث فيها مرسلة ثم قال آخر ما نزل قيل آخر ما نزل آية الربا لما أخرجه البخاري عن ابن عباس قال آخر آية نزلت آية الربا والمراد بها قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين هذا القول الأول القول الثاني قيل أن آخر ما نزل على الإطلاق من القرآن قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله والآية روى ذلك النسائي وغيره عن ابن عباس وسعيد بن قال آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وقيل آخر ما نزل آية الدين لما روي عن سعيد بن المسيب أو ابن المسيب الضبطين صحيحين من المسيب أو المسيب أنه بلغه أنه أحدث القرآن عهدا بالعرش آية الدين والمراد بها يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قال المصنف ويجمع بين روايات ثلاث بأن هذه الآيات نزلت دفعة واحدة كترطيبها في المصحف آية الربا فآية والتقئ يوم من ترجعون فيه فآية في الدين هي هم الثلاثة في القرآن إيه وربع يلك نزلين مع بعض ولكن كل حدث فكانت القصة واحدة فأقبر كل راو عن بعض ما نزل بأنه آخر وذلك صحيح وبهذا لا يقع التنافر بينهما أو الثعار رابعا وقيل آخر ما نزل آية الكلالة فقد روى الشيخان عن البراء بن عازل قال آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن يمروا انهلك وحملت, ال... و... وحملت الآخرية هنا على قول البراء على أنها مقيدة بما يتعلق بالمواريد يبدأ مش على الايه مش على اطلاق نقول اخر ما نزل في المواريث ايه الكلالة الكلاله اخر ما نزل في المواريث ايه الايه الكلاله طب لو قلنا اول ما نزل في توزيع الميراث ايه لا قبل هذه الفرائض هم كتب كتب عليه في حضر حين كتب عليكم ان ترك خير من الوصيه لوالديه والله أعلى وأعلى ثم بعدما نزلت آيات المواريث قال تعالى وقولوا الارحام بعضهم اولى بِهِ ببعض يبقى ما ينفعش واحد مش من أي من ايه الأرحام يا احفظوا الارحام بعضهم اولى ببعض فمثل هذا معين موضوع معين فيه اول ما نزل وأخر ما نزل لأن الأحكام اغلبها جاء تدريجي جاء تدريجي يعني الدعوة الله سبحانه وتعالى كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاه مرحلة معينة وبعد كده كما سيأتي معنا في, في, في نفس هذا الكتاب اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا اذن خلط بقى في اذن في الايه في القتال قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولجدوا فيكم غلظه براءة من الله ورسوله الى الذين اعدتم من المشركين يبقى في ترتيب في نفس الموضوع في ترتيب فقيل حملت حمل هذا الكلام كلام البراء رضي الله تعالى عنه على أنها مقيدة بما يتعلق بالمواريث وقيل آخر ما نزل قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم إلى آخر الصورة قال في المستدرك عن, عن أبي بن كعب قال آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة وحمل هذا على أنها آخر ما نزل من صورة براءة آخر ما نزل من Without from Surah, لأنه كما هو معلوم أن القرآن لم ينزل سورة سورة بل قد تنزل بعض الآيات توضع في سورة كذا تنزل بعض الآيات توضع في سورة كذا تنزل بعض الآيات توضع في سورة كذا وهذا من تمام الإعجاز ومن أدلة الصدق على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم من تمام الإعجاز ومن أدلة الصدق ومن ادلة الصدق على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم لانه كان يأتي بهذه الايات في هذه الصورة ثم هذه الايات في هذه الصورة ثم هذه الايات في هذه الصورة ثم هذه الايات في هذه ثم تكتمل الصوره الآيات الايات والاختلاف يعني شيء يعني في منتهى وليس مجرد اي كلام يعني مش مجرد اي كلام يعني ككلام الشعراء او كلام الودباء لا كلام فيه من البلاغة وفيه من الإعجاز ما أقيم التحدي إلى يوم القيامة ويخرج على هذا النصب سبحان ربي فقيل إن هذا آخر ما نزل في صورة كذا يبقى صورة نفسها ممكن ينزل منها قطعة وبعدين ننتظر ينزل منها قطعة وبعدين ننتظر وينزل منها قطعة وبعدين ننتظر هذا الإنتصار قد ينزل قد ينزل صورة أخرى أو ينزل جزء في صورة أخرى عشان تتأكد إن هذا خد يزداد لدينا آمنوا إيمانا هن بتعلم ليه ننجو تعلم عصنا احنا بنتعلم ليه لننجو لنزداد ايمان لنزداد يقين نسأل الله تعالى توفنا ايكم مثل مين فقيل ان هذه الاية اخر ما نزل من سورة براءة وقيل اخر ما نزل سورة المائدة لما رواه الترمذي والحاكم في ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأجيب بأن المراد أنها آخر سورة نزلت في الحلال والحرام يبقى هنا باعتبار المطلق اللي باعتبار الموضوع هل لو لو اعتبرنا سورة المائدة هي آخر ما نزل مطلقا ولا باعتبر ما كان في الحلال والحرام باعتبار يبقى إحنا عندنا بإحنا خلي بالك إحنا عندنا تقسيمين تقسيم أول ما نزل مطلقا والآخر ما نزل مطلقا وبعدين بقى كل موضوع فيه أول ما نزل والآخر ما نزل وممكن كل سوره اول ما نزل وأخر ايه ما نزل اول ما نزل من اول كل سوره ايه فاتحته واخر ما نزل من من كل سوره ايه خاتمته يبقى انت لو قلنا لك مثلا ايه ما اول ما نزل من صورة البقره الف الكتاب ما آخر ما نزل من صورة البقره على الكافرين من البقرة لا في سورة البقرة. وتأخذ منرجعنا فيه لله. صح. <تصفيق> أنا اللي سريق إسماعيل. يبقى ولكن في الغالب إن الصور بيبقى ايه؟ أخيره أو أول من نما هنا إلى إن آخر مندرج في السورة. طيب هذه شارة إن ما مندرج في السورة هو آخر السورة. أوه مش صعب. يبقى قد يكون آخر مندرج في السورة في داخل السورة. والله أعلم. جزاكم الله خير. قيل آخر ما نزل قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضي عمل عامل منكم من ذكر إن أو أنت الآيات في الصلاة المائدة ويبتضح من الرواية قال أن الآية المذكورة آخر الآيات الثلاثة نزولا وأنها آخر ما نزل بالنسبة إلى ما ذكر فيه النساء عفواً هو الآخرة وذلك أنها قالك الرسول الله لا تمنى ومفضل الله أعرفكم على بعض من تزيل الآية في آخر ما جاء في حالة النساء المسلمين والمسلمات يبقى آخر ما نزل من إيه؟ من هذه الآيات متتابعات زي أيهم أولا نزل مثلا في صورة البقرة أن هذا السياق يدل على ذلك على أنها آية بعد آية قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ولا لا يكلف الله نفسه إلا وسعها مثل الآيات في آخر صورة البقرة لما قالوا بيع أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى قولوا سمعنا واطعنا فلما قالوا سمعنا وطعنا وذلت بها ألسنتهم نزلت لا يكلف الله نفسه بدي نزلت إيه ممكن يقول ان هذا آخر ما نزل في هذا السياق في سياق جل إيه هذه القصة وهذه الأحكام وقيل آخر ما نزل قول تعالى وما يقتل مؤمنا متعمدا فلذاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما, عظيما لما يخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعملا فلزاوه جهنم وهي آخر ما نزل وما نسقها شيء والتعبير بقوله وما نسقها شيء يدل على أنها آخر ما نزل في حكم قتل المؤمن عمدا يبقى برضه باعتباره الموضوع وأخرج مسلم عن ابن عباس قال آخر صورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح آخر ايه صورة يبقى هنا باعتبار آخر صورة ايه نزلت كاملة كيف يجمع بين ان اول ما نزل اقرا وبين اول ما نزل ايها المدثر. المدثر اول ما نزل ايه سوره كامله واقرا اول ما نزل من القران على الاطلاق طب لو حديث ابن عباس عند البخاري ان اخر ما نزل اذا جاء نصر الله والفتح يقول اخر ما نزل كان ايه كامله وهم ذلك على أن هذه الصورة آخر ما نزل مشعرا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما فهم بعضه بعض الصحابة أو أنها آخر ما نزل من الصور قال وهذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى هذا ليس هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما نزل عليه كذا وآخر ما نزل عليه كذا قال وكل قال بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن كل قال بضرب من الاجتهاد وغلبة الظن ويحتمل أن كل منهم أخبر عن آخر ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال ذلك باعتبار آخر ما نزل في تشريع خاص كما قلنا أو آخر سورة نزلت كاملة أو أول سورة نزلت كاملة اما قوله تعالى اما قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فانها نزلت بعرفة عام حجة الوداع ويدل ظاهرها على اكمال الفرائض والاحكام اكمال الفرائض والاحكام وفي هذه الايه واكمال الدين في هذه الايه دليل على ان الله سبحانه وتعالى اتم عليهم نعمته بتمكينهم من البلد الحرام من غير المشركين يبقى اكمال الدين كاحكام وإتمام النعمة إن أصبحت مكة للمؤمنين فقط وأدلي منها المشركون قال بعد ذلك ذكر قول القاضي أبو بكر الباقلني قال في الانتصار معلقا على اختلاف الروايات في آخر منازل هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدوز أن يكون قاله قائله بضرب من الاشتهاد وغلبة الظن كما قيل ويحتمل أن كل منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل وغيره سمع منه بعد ذلك وإن لم يسمعه هو ويحتمل أيضا أن تنزل هذه الآية التي هي آخر آية لها صلى الله عليه وسلم مع آيات نزلت معها فيؤمر برسم ما نزل معها بعد رسم تلك فيظن أنها آخر ما نزل في الترتيب والله أعلى وأعلى. يبدأ باعتبار اول ما نزل على الاطلاق واخر ما نزل على الايه على الاطلاق ثم قال اواء الموضوعية اي اول ما نزل في موضوع كذا واخر ما نزل في موضوع كذا اول ما نزل في الخمر واخر ما نزل في الخمر باعتبار ان الايات في الخمر ايه متعاقبة وهذه تنسخ, تنسخ هذه قال اول ما نزل في الاطعمة أول ما نزل في, في الأطعمة قال إن أول ما نزل في الأطعمة بمكة آية الانعام وفيها قول الله تعالى: قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما على من يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ, غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم إبه كم محرم إلا يكون ميته أو دم مسبوحة إبه كم أو لحم خنزير ثلاث ثلاث حاجاتهم ماشي ثم ايه النحل فقلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هلل لغير الله به طب ايه الفارق الميتة هي الميت صح والدم هو الدم واحدة واحدة بس في الايه الاولى قدما ايه والاياه الثانيه الدم مطلقا ولا مقيد مطلق يبقى باعتبار للآية الأولى يجوز جوز أكل الدم ما لم يكن دم مسفوح صلتوا على النبي مش هنا لما يجوا يقول لك أنتوا ليه بتحرموا الدم ده دم مش مسفوح يعني هندبح والدم الداخلي ده هناخده الناس تاكله ينتفعوا به فهتقول لك ربنا قال او دمان ايه وده مسفوحة يقول له لا اقتنى ده الآية هذه في حاجة نزلت بعدها نزل إيه إلا يكون ميتة أو دمًا إيه, ايه حرمت عليكم الميتة إنما حرم عليكم الميتة والدم الميتة وإيه يبقى كل دم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ثم آية البقرة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ففي آية البقرة زيادة فلا إثم عليه هنا فإن الله غفور رحيم هنا فيها زيادة فلا إثم عليه صدق. ما أهل لغير الله به ما ذبح لصنم كذا أو لملك من الملائكة أو لعبد من عباد الله أو لشمس أو لقمر أو لحجر أو لمدى هل ما يذبح الآن للأولياء بقرة العجل الدسوقي واللي كانت في ده الفلان والبطة دي مش عارف ايه وبعض الناس يعجينه يقول لك ده احنا بنعمله مثلا ايه عشان المول الكلام من ده هل ده وهي لغير الله في الغالب لا وان كان في شوفها اولا يتحرس عنها المسلم ولكنه ليس بحرام يعني كان الناس في الجاهلية يقدمون قربانا يقدمون قربانا والقربان عبادة القربان عبادة حتى وإن كان ذبابا كما جاء في الحديث فلا يجوزا تتخلى عن معتقدك مينفعش تتخلى عن معتقد لذلك السلفيين طول عمرهم هم حاجة للعصرة ما عندناش مفصل ليه لان انت ما عندناش شيء تتخلى عنه انت معاك ايه كتاب وسنة هتسيب ايه مينفعش شيء بحاج مينفعش تتفوض مينفعش شيء تتسيب فالقربان عبادة القربان عبادة ولا يجوزا تتقرب العبد لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يجدنا تقرب العبد عبودية لغير الله تعالى. هناك فارق بين بال هداية ومشابه هذا. انما القربان شيء يخرج تعبدا يخرج تعبده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمرنا ألا نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى في الأماكن التي كان يتعبد فيها لغير الله تعالى. حديث المشهور يعني مشهور عند الناس يعني ليس بمعنى الصراحت؟ أن عمر قال صلى الله ان اذبح عن أذبح ببوانة. قال اكان فيها وسن يعبد اكان كده اكان كده قال ليه قال اذا ان تفعل انت لما ديجي تذبح برضو تتحرج لما ديجي مثلا وهكذا كده فنص اصعانا دينا وياه نعم لا هو, ل... هو بي... بيذبح الناس يعني اصلا برضو احنا عايزين يعني ايه يعني ايه والده يعني الواحد برضو يحاول اتلطف في الاحكام مع الناس ويجد لها مسلكة الناس نهاردة ما بياخذ العجل أو الكافر رايح يتقرب بالله ولكن يقول لك أنا بتباهو في المود أنا بتباهو لله قرب لله في الموت طبعا هي شبه عظيمة يعني ولكن إحنا لأن نحن لا نفهم الناس يعني هذا إلا أنه ذهب يتقرب به لفلان ويذكر اسمه فلان ولا يرد كرسم الله يعني ودي هذا يعني يعني يعني ينظر جده إنما الناس تهاون وليس معنى هذا أن هذا فعل حلال يعني جماعة مش معنى احنا بنحاول نبرر ان ده حلال لا نقول هذا خطا ولكن فاعله ليس بمشرك متى يشرك اذا قال هذا لفلان كمن يقول مثلا ايه باسم القمر باسم الشمس يتقرب بالشمس يتقرب للقمر يتقرب بالحجر كما كان يفعل اهل الاوسان والجاهلين وليس فيه دلالة على جواز تشبه بهم بل ينبغي ان نفارق هؤلاء وكان من العيات التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في اخر الزمان يتبعون سننا الذين من قبلهم اتباع هذه الطرق هذه من علامات نهاية العالم لأن إذا انعكست الموازين يبدأ الدنيا في الخراب حتى يأتي زمان نسال الله العافية لا يقال فيه الله الله هنا تقوم القيامة لأن الانعكاسي الأمر عليه على غير إيه؟ على غير ما أراد الله سبحانه وتعالى شرعا ولكن هذا ما أراده قدرا على غير ما أراده شرعا ولكن هذا بقدره سبحانه وتعالى فنصر الله أن يقدرناكم خير ثم قال آية المائدة قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقودة والمطربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأنت استخصيمه بالأزلام هنا انتهت الايه انتهى الكلام عن الايه عن الأطعمة ثم الطب في مخمصة غير متجنف لإثم فإن الله غفور رحيم يبين التفصيل في المائدة فتفصيل الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ثم فصلت آية المائدة أصنافاً من الميته المنخنقه ماشي والموقوده والمترديه والنطيحه وما اكل السبع كم دول خمسه المنخنقه ما هي الممخانقة المنخنقه هي المخنوقه والموقوده هي التي وقذ والمترديه يعني هنقول هي ايه ولو رايتنا جلوسا حولنا ماء كاننا قوم جلوسا حولهم ماء ذا بيت من اعجب الاعاجيب ان يشبه يعني ايه؟ عمل تشبيه بالواقع قال وراء جلوسا حولنا ماء كاننا قوم جلوس حولهم ماء يعني ليه زي ايه؟ زي ليه المنخنقه هي من التف حول عنقها شيء فماتت وقد حبس عنها الهواء بل اسمها ايه؟ منخنقه ماشي؟ هنا في الموقوده الوقذ هو النطف الموقوده انها وقفت بشيء زي مثلا تقول انها رفصت من اختها او شوف خلي بالك الرفصه كده البهائم مع بعض فبهيمه رفصت بهيمه ماهرت يبقى اسمها ايه موقوده او واحد خد حجر ووقذها به حذفها كده بالحجر يبقى برضه اسمها ايه موقوده المترديه أي التي تقع من مكان عالٍ تردت من مكان إيه؟ من مكان عالي والنطيحه معروفة والنطيحه معروف وما أكر السبع أي ما عدا عليه السبع فنهشه فمات هنا سؤال إذا أدركت هذه وفيها حياة فذكية هل تحل ولا تحل؟ طيب إذا أدركت ميتة ولا حياة فيها؟ لا تحل يبقى أضبع هذا تفصيل بعد إجمال يبقى هذه من الآية من الميتات طب المصعوقة بالكهرباء هي ميتة ماشي يعني مش موجودة المصعوقة بالكهرباء برضه إيه ميتة وهكذا يبقى هذا بالنسبة شوف العطيمة هناك أول ما نزل وآخر إيه وآخر من نزل قال أول ما نزل في الأشربة قال أول ما نزلت في الأول آية نزلت في الخمر آية البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما خطاب العقلاء القرآن يخاطب العقلاء يسألونك عن الخمر والميسر أولا الإنصاف الإنصاف قل فيهما اسم كبير ومنافع وده من الايه من الإنصاف يعني شوف نتعلم شوف نتعلم الانصاف يا مولانا ايه يقول لك المساله فيها خلاف انما المساله فيها خلاف وانا عارف ان فيها خلاف وانت عارف ان فيها خلاف واحنا الاثنين بنتكلموا مع الناس كان ما فيهاش ايه كلام وبعدين ايه اجمعنا صح ما انا وانت اجمعنا يبقى ده اسمه ايه اجماع صح فنسال الله العافيه شوف الانصاف نتعلم من كتاب ربنا الانصاف قل فيهما اسم كبير ومنافع تباء ليك رأي بقى انت علر رايك ايه رايك والله المساله اجتهاديه مساله فيها اخلاص انما خلي بالك اللي بيعمل حده ويشق الصف في ان المساله فيها وانت على جزء من الحق والاخر على جزء من الحق وكل واحد يريد ان, يقصب ان يقصر الاخر على رأيه وهذا من البلاء بل هذا من ترك تعاليم القرآن العظيم الخمر قل فيهما اسم كبير ومنافع اول منس ولكن ننظر الى خطاب العقلاء يخاطب العقلاء القرآن يخاطب العقلاء واسمهما اكبر من نفيهم لذلك قيل ان البعض ترك الخمر بمجرد هذه الايه لان في ايه في مخاطبه للعقل ف ايه رايك الشغلانه دي تقول ماشي ومال. بس في الغالب والله ناس كتيره اشتغلوا الشغلانه دي وخسروا فالعقل هيعمل ايه خلاص ده يريبك الا ما لا يريب هيتريب فانقل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما طبعا كاتب منافع في الخمر اتفضل ماليش اقول تنهيهو كانت المنافع في الخمر أن فيها تجارة أن فيها تجارة ده في الغالب يعني الناس بتجد في الخامرة وبتربح في الخامرة وفي منافع ولذلك صعب جدا جدا جدا جدا جدا جدا, جداً تجد اجساد خالص يعني أي اجساد في العلق أي اجساد موجود لازم يكون في جزء منفع لذلك انظر لهذا هذا وكانت وكان في المدينة فيه. تسعه رهط يبسدون في الارض وبعدين ايه ما فادت هذا القيد ان هم دول كانوا الصنف اللي فسد فسد فسد مية 100 فسد كله فصعب كل شيء له ملمح النهاردة في اي مسألة ايا كانت تجد واحد واقف في طرف يعني هو واقف كده وشايب بس الجنب ده من العمود وعمل يوسف يا مولانا بس طب طب يقول لك لا مش هتحرك من مكاني انا باوثث من مكاني ان مصاحب الحق يدور يدور مع الحق ما تفرقش معانا نطلع ننزل نروح شمال ما احنا مع الدليل فهنا كان من المنافع من منافع الخمر ان الخمر كان فيها ربح من منافع الخمر انها تقاوم البرودة الانسان لو عنده برودة شديدة وشرب خمر بيشعر بذب من منافع الخمر انها يعني يعني تكسب صاحبها نوع من الشجاعة يعني ايه يشرب يحس بالايه ان هو بقى شجاع ممكن يخدم بقى على اي حاجه يشرب تاني يحس شجاعه ايه زادت يشرب تالت يحس ان الشجاعه خلاص بقى بقى ايه بقى كله على شجاعه وعمال يقوم يروح في الارض يقول لك انا ما يهمنيش حاجه هو برضو ايه خلاص ضيعته عطره الشجاعه ف <تصفيق> اللهم اعف عنا وعنكم واغفر لنا ولكم واسترنا واياكم وتوب علينا وعليكم وعافينا واياكم من كل سوء اللهم توب علينا وعلى آبائنا وعلى أبنائنا وعلى إخواننا وعلى المسلمين أجمعين نعوذ بالله من الخذلان فالعلماء ذكروا للخمر ثمانية ولكن ربنا قال وإسمهما أكبر من ايه المايش البرد كان في مخ سبيط من إيه من البيت مع قد شن يلعب بتاعه العملية البيت اللي بيلا يلعب معاه ربع هل يعد العلاج بالخمر من المنافع العلاج بالخمر وغيره من المحرمات الأصل أنه ممنوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداوا عباد الله ولا تداوا بحرام وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي في شيء حرمه عليها ولكن العلماء الآن يقولون التداوي بعض الأمور المسكنه أو المخدرة من باب إباحة أكل الميتة لو إن إنسان نص الله العافية عنده ألم شديد جدا اللهم اشفنا وإياكم اللهم عفوا عنكم امنله على الله ان يتقبل منا ومنكم وعشان يرفع عنه هذا المرض هذا الالم لابد ان ياخذ مخدرا اجازه له من باب اجازه الايه اكل الميتة المضطر كويس فين هذا اول ما نزل من الخمر هل هذه الايه فيها تحريم يعني هذه الايه فيها تحريم الخمر قل فيه ما اسم كبير ومنافع الناس يسموه ما اكبر منا فيهما واللي بيفهم بقى يفهم ما انت عامل حاجه مفاسد وحاطط مصالح هي مش حرام هي مش حرام بس الاسم رده الفعل السيئه هتبقى اكتر لذلك العلماء يقولون درء المفاسد مقدم على ايه على جلب المصالح هنا بقى الموازنات افعال الدنيا كلها على اربعه اقسام مصلحة فقط فالناس يفعلونها مسد فقط فالناس لا يفعلونها مصلحه ومفسده يفعلون المصلحه ويتركون اليه المفسده مصلحه ومصلحه اين بقى عايز الميزان ان يرتكب خير اليه المصلحتين يتعارض تعارض المصالح طيب مفسده ومفسده اخف اليه المفاصل تعارض المصالح و تعارض المفاصل لذلك المفسده والمفسده والمصلحه والمصلحه هي محل اختبار زي بالظبط كان ما كان محببا للنفس يفعله كل الناس ترك الطعام والشراب حرام لو ان انسان ترك الطعام والشراب يحرم عليه لانه سيعرض نفسه للايه للهلك الناس كلها بتاكل وتشرب الحمد لله كويس طيب شرب السم حرام لانه يضيع النفس وكل الناس متجنبه برضو شرب للايه السم مقاتله الاعداء مكروه الد... ابن القيم قال بقى محبوب ادى الى محبوب زي الأك مكروه ادى الى مكروه زي السم مكروه ادى الى محبوب كالقتال في سبيل الله والعكس محبوب ادى الى مكروه كالشهوات هي المشكلة كلها في الجزئين الاخرين دول ان هو محبوب ومحبوب ادى الى مكروه يختبر فيها الناس تصلى لنا جنوياكم فايه الخمر الثانية ايه النساء الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون نحن الآن نريد منكم ونصل من علينا وعليكم أن نكون نحن حماة الدين على قدر ما نستطيع حينما يقول قائل لماذا تحرمون القم في كتاب الله آية تتلى إلى الآن يقرأها الأئمة في المحاريب يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ما تسيب الناس في غير معيد الصلاة في غير معيد الإعبادة الرسمية يعمل لهم عايزين نقول استنى ده مش دي اخر ما ده في اية تانية نزلت نسخت هذا الايه هذا الحكم فكان على هذا الحكم لا يحرم شرب القمر الا في موعد الصلاة اللي عايز يشرب يشرب اهم حاجة قد قامت الصلاة كم صحشة. ده المطلوب يبه هل يصح ان ان نمضي هذا الحكم الان لا لانه نزلت اية اخرى في الاشربة اية المائدة يا ايها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لحد كده يكفي تعليل آخر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فماذا قالوا انتهينا انتهينا انتهينا, انتهينا. ثم ذكر حديث ابن عمر قال نزل في الخمر ثلاث آيات فأول شيء يسألونك عن الخمر والميشر فقيل حرمة الخمر قالوا يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله فسكت عنهم ثم نزلت هذه الآية لا تقربوا الصلاة وانتم شطارة فقيل حرمة الخمر فقالوا يا رسول الله الا نشربها قرب الصلاة فسكت عنهم ثم نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميشر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر، حرمت الخمر ثم قال أول ما نزل في القتال عن ابن عباس قال أول آية نزلت في القتال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير إذن في القتال إبا خلي بالك أنت تقف بأمر وتتكلم بأمر وتقاتل بأمر وتدافع بأمر ليه لأنك عبد لأنك عبد وكلما حققنا العبودية كلما كان لنا النصيب من ولايتنا لله سبحانه وتعالى وولاية الله لنا كلما احنا حققنا العبودية قل يا عبادي الذين اسرفوا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان كلما انت كنت عبد اكثر كل ما كان النصر والتمكين والغلبة والراحه والاطمئنان والنجاح في الدنيا والاخره النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ثلاث عشر سنه في مكه وقرابه العامين بالمدينه كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة سمعنا واطعنا رغم أن ان الذي كان يحدث كان يطير الالباب من الرؤوس يعني يمر وسلم على عمار وسميه وياسر وتطعن سميه في في فرجها امر يعني يطيش لو العقل كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه تربيه تربيه للمنهج المنهج الذي من الله علينا به نص الله أن نصدق الله في هذا أن نتربى بالكتاب والسنة حينما يتاح لنا بأمر الله وبإذن الله نفعل إنما الآن الناس وما أبرق نفسي خلط كثير يعني نحن لا نتهم أحد أو لا نتهم أنفسنا فحينما ندل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف وناها عن المنكر ولله لله حقيقه الامور الأمر هنا الامر هنا ايه باذن انما قاتل الصحابه الكرام باذن نقاتل قال لا نقاتل قال لا نقاتل قال لا حتى نزل اول ما نزل في القتال ادنى للذين يقاتلون طيب هل النهارده اليوم متى يؤذل لنا ان نقاتل في سبيل الله كان زمان في الأيام أمن ايام امن الدولة طبعا ايام امن الدولة كانت ايام طيبها الحمد لله يعني. لا والله كانت بسيطة العملية احنا هنا يعني انا بكلم احد اخواننا نهاردة عما رأيناه بعيدا عن الديار احنا لما صفرنا اليام اللي فاتي وطرحنا لماكن اليام البيئدة اللي كانت مغلقة كاملة يعني ولا دعاء ولا مشايخ ولا طلبة علم ولا دروس ولا ايوه المسجد شالوا يناسب بس لو في مثلا نشاط كفاله ايتام فقط بس يعني قال له انت اخرك ده يعني اولك واخرك فاخ بيقول لي ده احنا كنا في نعيم قلت له لا ده احنا كنا في عهد الخلاف احنا عايشين هنا كانك عايش في عهد الخلاف فالشاهد والفائدة جماعة ان متى يؤذل لنا يعني متى يؤذل لنا لا لازم ما في كل حصة كده مش حاجه لما نخش على الماده الثانية <تصفيق> استغفر الله العظيم ربنا يرفع قدر فمتى يؤذي لنا يعني نحن قال نريد ان نطبق شرع الله سبحانه وتعالى نوري يعني هذا بلا خلاف إن إحنا عايزين نطبق امتى نطبق شرع ربنا إمتى لما نقول الناس الإسلام يقولون نعم الإسلام مش نعمل الإسلام عشان عايز واحد مسلم عشان يوكلنا ويشربنا وبتاع ويتجربنا فيها و... ولو جاء اي مبلغ البلد هو ما مي... يعني يتعفف عنه لا العملية الاسلام اللي هو الاسلام يعني نحن نريد من يقيم فينا شرع الله وان جلد ظهورنا واخذ اموالنا يحكم بشارع الله ده لحنا عايزين فمتى يؤذل لنا واعد لهم وستطعتم من قوة ونحن نقول ان اول القوه هي معرفة الاسلام نفسه هي معرفة الاسلام نفسه يعني حادثة وانا ما دلت اذكرها في الايام اللي احنا فيها دي نفس الايام دي من ايام قلائل جاءت يعني النهاردة كان فيه اثنين منتقبات على قبر ابيهم في الجنازة ويعني فابا قلت له يا اختيت العرفة ايه قلت له انتو كمان ملاقنتوهوش مش المفروض تقف وتقول له سيئتيك ملكان واللي حصل والحكاة قلت له يا استنمين لجلك الكلام ده المهم فاذكر حادثة اشد من ذلك جاءتنا يعني فتاة قطن 16-17-15 حاجة امعاك يعني كراس كده بتاع الدراسة كده منتقبة السلام عليكم عليكم السلام. جايت لي يا عام الشيخ انا منتقبة من شهر وعندنا حجرة واحدة بس انا وابويا واخواتي وبجال شهر منتقبة ينفع بكشف وشي في البيت قدام ابويا طبعا احنا واخدين الموضوع ان هي طرفة ده دي مصيبة دي مصيبة ان الناس لا يعلمون ما لهم ولا يعلمون ما عليهم سواء من الذي سيسال عن هذا احنا شيء احنا بنبغيضه لتحمل العلم الشرعي فأنا بقول اول القوة واصل القوه ان نعلم الاسلام تعلم ما هو الاسلام حتى اذا مت من اجل الاسلام قلت فست رب الكعب دل مطلوب مننا ولعل الله سبحانه وتعالى ان ينظر الينا نظره رحمة وجود وكرم فيصلح ما بنا يعني ليس لنا إلا هذا ليس لأن الله وتعالى على تقصيرنا وعلى تفريطنا وعلى ضعفنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولى أمرنا وأن يجبر كسرنا قال فوائد هذا المبحث ما الفائدة من مبحث أول ما نزل وآخر ما نزل قال أولا بيان العناية التي حظى بها القرآن الكريم صيانه له وضبط لاياته حتى تعلم فلما تخش مؤسسة تجارية تجد صاحب ويقول لك بص انا كل حاجة عندي بالمليل انت الفلوس بتخش موجود وفيها من خزنة بتتصرف بايصال بيتسلم مش عارف ايه كل حاجة عندنا منضبطة الرقابة عندنا على اعلى مستوى وانت معاك فلوس هتحطها فين تحطها الواحد عنده رقابة على اعلى مستوى ولا واحد شغال كده الحابل بالنابل فلذلك يعني هذا المثال يبين لك قدر ما انت فيه من دين القرآن حفظ حتى اعتنى العلماء اول ما نزل واخر ما نزل فالحمد لله على نعمة الاسلام والحمد لله على حفظ القرآن تفتخر بقى انت بالاسلام ترفع رأسك فعلا انت مسلم ترفع رأسك انت مسلم مسلم مسلم معك كتاب حفظه الله سبحانه وتعالى نصا وقيد له من خلقي واصطفى له من خلقي من يحفظه في كل شيء؟ يعني هذا من حفظ القرآن أن الناس اعتنوا بالقرآن فحفظوه وضبطوه حتى أنه أول ما نزل وأخر ما نزل وأول ما نزل في كذا ما نزل في كذا وهذا من عناية هذه الأمة بكتابها. قال: فقد وعى الصحابة هذا الكتاب آية آية فعرفوا متى نزلت وأين نزلت حيث كانوا يتلقون عن رسول الله صلى الله عليه من القرآن تلقي المؤمنين لأصول دينهم ومبعث إيمانهم ومصدر عزهم ومجدهم وكان من أثر ذلك سلامة القرآن من التغيير والتبديل انا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون مصدر العز هو القرآن مصدر التمكين هو القرآن استقامة العقيدة هي في القرآن المنهج القويم هي في القرآن الفرض في نفسه في القرآن في مع أسرته في القرآن مع حيه في القرآن مع بلدته في القرآن مع العالم كله في القرآن لذلك أهل الزيغي وأهل الزيغي والبلاد لا يتكلمون بقرآن وسنة أبداً حينما قال الشافعي رحمه الله ورحم علماء المسلمين لأن يلقى الله العبد بكل شيء سوى الـ سوى الـ بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بعلم الكلام علم الكلام اللي هو أصل الموضوع أصل انت مش ياخد بالك بص بص بص فيه مصلحة تقول له انت ليه تعمل يقول لك أصله هو ما عندهش أصل, أصل أصل فأصبح أصله فمه واصبح مصدر تلقيه ما تلقيه عليه الشياطين نحن نريد قال الله قال رسوله قال الصحابة فإن متنا على ذلك نلقى الله لماذا ألقيتم بأنفسكم في هذه التهلكة قلنا يا رب ما علمنا انها تهلكة انما ظنمنا انها مرضى تلقيها في كتاب الجاه في اسم نبيه مثل نسأل ماذا أجدتم المرسلين فهذا من عناة القام فمصدر مصدر العز هو في القرآن ومن عزنا بكتابنا ان الله سبحانه وتعالى انزله على رسولنا صلى الله عليه وسلم نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنزليين بل اشد من ذلك واتم على ذلك واعلى من ذلك ان الذي تلقى هذا الوحي هم خير امه اخرجت للناس كما قال الله صلى الله عليه وسلم. كنتم خير امه اخرجت الناس فتلقوا هذا الوحي على ما له من منزلة ومكانه وشرف فاعتنوا به أثم العناية ثم قال من فوائد هذا الملحك أسرار التشريع الاستاني في تاريخ مصدره العصير فإن آيات القرآن الكريم عالجت النفس البشرية بهداية السماء وأقلت الناس بالأساليب الحكيمة التي ترقى بنفوسهم في سلم الكمال في واتجرجت بهم في الأحكام التي يستقيم بها منج حياتهم على الحق وتنظم شؤون مجتمعهم على الطريق الأقوام اخيرا قال تمييز الناسخ من المنسوخ ليه لان اول ما نزل واخر ما نزل ما الذي ينسخ ايه قرار واحد ماشي قرار واحد على العاملين ان ينتظموا في العمل من الثامنه صباحا حتى الثانية ظهرة يبقى ده قرار واحد ماشي قرار اثنين على العاملين ان يلتزموا في العمل من التاسعه صباحا الى 3 الظهر هنعمله بقرار واحد القال اثنين ما هو ايه اللي جاي القديم بينسخ الايه الجديد صح مش كده كده خالص كده القديم القد ال, ال... طيب اللاحق ينسخ السابق ماشي اللاحق ينسخ السابق فالذي جاءنا متأخرا ينسخ ما جاءنا انا متقدما وهكذا في القرآن كل آية نزلت بعدها تنسخ ما هي ما قبلها قال فقد ترد الآيتان أو الآيات في موضع واحد ويختلف الحكم في أحدهم عن الأخرى فإذا عرف ما نزل أولا وما نزل آخرا كان حكم ما نزل آخرا نسخل الحكم ما نزل أولا وهذا عام في أمر النسخ في القرآن والسنة ألا هو معرفة التاريخ عند التعارض نلجأ إلى, الإيه؟ إلى التاريخ فإذا ما, ل... إذا ما علمنا خلي بالك أني دهت جنة النهاردة في إيه كتابة طهارة تاني معرفة إيه التاريخ. فإذا علم التاريخ كان المتقدم منسوق والمتاخر إيه؟ فنعمل بالمتاخر يبقى معرفة التاريخ مهمة معرفة التاريخ هنا مهم فمعرفة التاريخ في أول ما نزل وآخر ما نزل تبين لنا ما هو الناسخ وما هو المنسوق حتى نعلم ما هو الحق الذي يتعبدنا, يتعبدنا الله سبحانه وتعالى به الآن فنعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة أسئلة اليوم طبعا احنا ما ضرفش نسال نقولوا مين اللي حل الاسئله ان شكلها كده ايه اللي ظهر الناس اللي بتضحك قريش هنا ما بيجوا ما جابوش قريش الاسبوع اللي فات فابعثوا هاتوا قريش وحلوا الاسئله السؤال الاول ما هو اول ما نزل على الاطلاق آيات وصورة كاملة ما هو أول ما نزل للإطلاق كآيات وكسورة كاملة السؤال الثاني قيل أن أول ما نزل هي الفاتحة أو بسم الله الرحمن الرحيم الآية فما ردك على هذا قيل أن أول ما نزل الفاتحة او بسم الله الرحمن الرحيم فما القول في هذا السؤال الثالث ما هو آخر ما نزل من القرآن على الاطلاق برد ما أول ما نزل وآخر ما نزل في الموضوعات الاتيه هتجيب أول آية نزلت وآخر آية نزلت على طعمة والعشرب السؤال الخامس والأخير ما هي فوائد مبحث أول ما نزل وآخر ما نزل ما هي فوائد مبحث أول ما نزل وآخر ما نزل